فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الارض والجبال فدكته دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة والشققت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أودي كتابه بيمينه فيقول فيقولها مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا قلوا واشربوا هني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 عنني ماليه هلك عنني سلطانيه هلك عنني سلطانيه هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك, عني هلك عني خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلقو إنه كان لا يؤمن بالله العظيم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 فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإننا لا نعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليمين فسبح فسبح فسبح بسم ربك العظيم فسبح بسم ربك العظيم فسبح بسم ربك العظيم